السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دخورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أم أشد خلقا أَم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم القصل الذي كنتم به تكذبون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 بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ لَذَائِقَ قَوْمٍ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ غَاوِينَ فَإِنَّمَا يَوْمَئِذٍ كُلُّ الْعَذَابِ مشترفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارفوا آليتنا لشاعر مجنون بل جاء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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين رفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئن إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء جحيم قالت الله 119. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 110. أفما نحن بميتين 111. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لِمِثْلِ هَذَا فَالْيَامِ لَعْمِنُ أَفَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ 114. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 115. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم 116. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 117. إنهم وَضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ ثَلَثَةَ عَشَرَ يَوْمًا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 إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ابْنَ إِدْرِيسَ إِجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سليم اذ قَالَ لِابِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ َآفِكًا آلِهَةً تَدْعُونَ لِلَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي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 هو قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن اذبح كفاً فظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتقل للجبين وناديناه ان إلا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم.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 وَبَ رَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسْحاقَ وَمِذُرِيَتِهِ مَا مُحسِنُ وَضَالِمُهِينَفْسِهِ مُبِين وَلَ قَدِمَنََّ عَلَ مُ سَوهَون وَنََّينَهُ مَا وَقَوْمَهُ م مِنَ الْكَرْبَِّظم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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا في الغابرين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 وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين فَاسْتَفْتِهِمْ آلِهَتَ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ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 أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا وَبَيْنَ وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله لا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ بِفَاتِنٍ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِجُ الْجِنِّ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِتْنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ الله فكفروا به فسوف يعلمون ولقد تبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذاب لا يستعجلون فإذا نزل بتاحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف